بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأذر قم فأذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر ورجز فهجر ورجز فهجر ولا ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذير يوم عسير فذلك يوم إذير يوم عسير على الكافرين غير يسير. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدة. ذرني ومن خلقت وحيدة. وجعلت له ما لم ممدودا. وجعلت له ما ممدودا. وَبَنِينَ شُهُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّتُ لَهُ تَمْهِيداً وَمَهَّتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَنْ عريدة كلا إنه كان لأياتنا عريدة سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقاتل فقتل كيف قدر كيف قدر ثم قتل ثم قتل كيف قدر كيف قدر, كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا طول البشر إن هذا ذا الا قول البشر ساصليه سقر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، لواحة للبشر. عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر. وما دعنا أصحابنا إلا ملا. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ليستيقن الذين الكتاب. ويزداد الذين آمنوا إيماناً ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا mereka apa yang mereka inginkan Allah dengan ini sebagai teladan. Karena itu Allah menutup mata siapa yang Dia kehendaki. Karena يا شَاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر، والصباح إذا أسفر، والصباح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، نذير للبشر، نذير للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهِ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عن المجرمين. عن المجرمين. ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, حتى أتانا اليقين, حتى أتانا اليقين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ, عن التذكرة معرضين كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ كأنهم حمر مستفرا فرّت من قسورة فرّت من قسورة بل يريد كل أمر منهم أَيْ يُؤْتَ بل يريد كل أمر منهم أَيْ يُؤْتَ أي يتصح فم منشرة. منشرة كلا, بل كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء, فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة.